ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستعوا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوئتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما قمنا له مقرنين وإن إربنا لم قلبون وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان أنا لك فور مبين أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصفق بالبنين وإذا بشرا أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ ضَيْرُ مِذِينَ وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُكُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُ ذلك من علم إنهم إلا يخونون أم أتيناهم كتابا من قبلي فو به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قائل مترفواها إلا قائل مترفواها إن وجدنا آباء لا على أمه وإن على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا بِمَا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه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 سُرْمَةٌ وَاحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لَجَعَلْنَا لِمَن يَقْفُرُ بِرُحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ وَزُخُرُ كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن مطيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون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 قائلين مبين فإنا نذهب بك فإنا منكم تقتمون أو نريانك الذي وعدناهم فإنا عليه المقتدر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 ولقد أرسلنا موسى بها ياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءه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 كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم يا قوم أليس لكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يا قوم أليس لكم مصر وهذه الأنهار تجري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 ارض يخلفون وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا الصراط المستقيم ولا يصدنكم الشيطان ان لهم عدوم مبين جاء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 فاختلف الْأَحْزَابُ من بَيْنِهِمْ فويل للذين ظَلَمُوا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي يوم بوتة وهم لا يشعون الأخلال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 ذهبوا وأكواب وفيها ما تشهي أنفس وتلث الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتوا عنهم وهو فيهم مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون كثوا علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارفون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن يحسبون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 يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.